بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضمن دروس التفسير تفسير سورة النساء يقول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إلى آخر العيات لما ذكر الله عز وجل في الدرس الماضي لما ذكر الله عز وجل في الايه الماضيه الشقاق اذا كان من قبل المراه الزوجه وهو النشوز ذكر الان اذا حدث ما بين الزوجين فقال الله تعالى وان خفتم شقاق بينهما اي اذا ايقنتم وعلمتم استمرار الشقاق بين الزوجين وما هو الشقاق الخلاف والعداوه وإن خفتم شقاق بينهما جمهور العلماء رحمهم الله على أن المخاطب بذلك الحكام والأمراء يعني نواب الحكام والأمراء وقيل الخطاب للأولياء وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فابعثوا أن يرسلوا والخطاب كما قلنا للحكام ومن هم الحكام ما ينوب عن الحاكم من هو الذي ينوب عن الحاكم القضاة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الحاكم القاضي يقيم حكمين أحدهما من أقارب الزوج والآخر من أقارب الزوجة وهنا سؤال ما هو السر أن يكون من أقارب الزوجين قال العلماء رحمهم الله خص الأقارب بذلك أولا لأنهم أطلبوا الصلاح ثانيا وأعرفوا بباطن الحال ثالثا تسكن إليهم النفس فيطلعون على ما في ضمير كل من حب وبغض وإرادة صحبة أو فرقة ملخص هذا الكلام أن القريب أعرف بالقضية بالقضية والشقاق من البعيد والقريب يكون أحرص على الإصلاح من البعيد، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الرجلين المبعوثين، هل هما حكمان أم وكلان للزوجين على قولين، أحدهما أنهم وكلان والثاني أنهما حكمان، والله ماذا يقول؟ حكم من أهلي وحكم من أهلها ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله مرجحا هذا القول يقول العجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان والله تعالى قد نصبهما حكمين فإن قال قائل هناك فرق بين هذا القول وهذا القول يقول نعم على هذا القول الراجح فإنهما يلزمان للزوج بدون إذنهما ما يريان فيه المصلحة من طلاق أو خل لأن الله سمى كل منهما حكما والحكم هو الحاكم ومن شأن الحاكم أن يلزم بالحكم نعم طيب قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريداء إصلاحا الضمير في قوله إن يريداء يعود على من؟ على الحكمين وهو قول جمهور العلماء وقيل على الزوجين والراجح القول الأول لماذا لأن الحكمين هما اللذان يريدان أن يحكما فنية الإصلاح تكون منهما أما الزوجان فالخلاف قائم بينهما وكل واحد يريد الانتصار لنفسه إذا أي يريدا أي الحكمين إصلاحا نعم يوفق الله بينهما أي يوفق الله بين من الحكمين نعم وهنا فائدة مهمة وهي وجوب الإخلاص والنية السليمة في الأصلاح فنيات النيات فهنا قال الله عز وجل إن يريد أصلاحا فيجب إخلاص النية في الأصلاح وأن يكون الهدف من الله تبارك وتعالى لا يكون هدف الزوج أن ينتصر للزوج ولا يكون هدف عفوا ولا يكون هذا الحاكم هدفه أن ينتصر للزوج الذي من قبل الزوج ولا يكون هذا هدفه أن ينتصر للزوجة الذي من قبل الزوجة أو هذا له هدف آخر أو هذا هدف آخر وهذا هدفه أن يكون يعني مشهورا أو معروفا أن أو أنه قام بهذا العمل لا النيات النيات إذا نستفيد من الآية أن إصلاح النية سبب لقبول العمل وسبب لتيسير العمل نعم فعلى الحكمين أن يقصد الإصلاح ويخلص النية وهذا أمر مهم فالله عز وجل يريد منا النيات ولذلك قال الإمام محمد رحمه الله لابنه إنوي الخير فإنك على خير ما نويت الخير فعلى المسلم أن ينوي الخير في كل أموره ويحذر كل الحذر أن يكون له هدف آخر كهدف دنيوي أو أنه قام بهذا العمل أو أن يذكر بأنه قام بهذا العمل إلى غير ذلك فقد جاء في الحديث في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وكلكم تعرفون أن ليلة القدر رفع علمها بسبب ماذا ان رجلين قدم الى النبي عليه الصلاه والسلام فحدث بينهما شقاق وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يخبر بليله القدر فقال النبي عليه الصلاه والسلام رفعت وعسى ان يكون خيرا فرفعت بماذا المشاحنه والعداوه والتقاطع فالمعاصي سبب لكل بلاء والنيه الصالحه سبب لكل خير فعلى المسلم أن يجتهد كل الاجتهاد أن يوفقه الله عز وجل فمن أراد بنيته مثلا في طلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يرفع الجهل عن أمته وأن يحيي السنة وأن يحيي الإسلام نية صادقة لله تبارك وتعالى يوفقه الله ويسدد ويعينه أما إذا كان هدف فقط أمور دنيوية أن يصرف وجوه الناس وأن يعرفه الناس أو لأي هداف أخرى دنيوية فإن هذا أمر خطير ولا يوفق بل إن العلم إذا لم يرد به وجه الله يضر الإنسان وينزله إلى أنزل الأماكن كما في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار ذكر منهم الجهاد المجاهد والعالم وقارئ القرآن لما كانت نياتهم لغير الله انظر كان نصيبهم أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة إذن إن يريد إصلاحا وهذا ينبغي أن يذكر به كل من يريد اصلاح بين الناس وقد ذكر شيخ الإسلام فائدة في الفتاوى في موضع من كتبه قال قال إن بعض الناس وكثير من الناس يصلح لهدف أن يبرز وأن يكون كبير القوم لأن غالبا الأمور اللي نفع متعدي الإخلاص فيها عزيز التي فيها نفع متعدية الإخلاص فيها عزيز لأن غالب الإنسان يريد أن يعرف ويريد أن يذكر بهذا الأمر وأنه أصلح بين الناس وأنه قائم بهذا الأمر ولذلك من أخلص في الأمور المتعدية فأجره عظيم وأجره كبير وإذا أنظر العلم والكرم تجد الإخلاص فيهما عزيز جدا نادر شوف الكرم الآن نادر إلى آخر ذلك فالمقصود نستفيد أن الإنسان يصلح النية فمن أصلح نيته كفاه الله عز وجل ووفقهم الله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما لا لهدف آخر الانتصار لهذا والانتصار لهذا أو أمور أخرى <تصفيق> إن الله كان عليما خبيرا عليما بكل شيء خبيرا أيضا بكل شيء إذن ما الفرق بينهما أن الخبير عليم بباطن الامور والعليم عليم ظواهر الامور فان قال قال لماذا لا نقول هذا الكلام دائما لماذا دائما إذا جاء والله بكل شيء عليم نقول الله عز وجل عليم بكل شيء ويعلم السر واخفى هنا قلنا عليما خبيرا قلنا عليما العالم بظواهر الامور خبيرا العالم بباطن الامور اقترت مع بعض جاء العليم والخبير اجتمع العليم والخبير فما دام أنهما اجتمع فيصير العليم العالم بظواهر الأمور والخبير العالم بباطن الأمور وختم الله عز وجل بالعلم يعني فيه الوعيد للزوجين والحكمين في سلوك ما يخالف طريق الحق بل يجتهد الرأى الطلاق أو يجتهدان في ذلك أو الإصلاح أو أن يجتمعا طيب إن هذا يقول أنا أرى الطلاق وهذا يقول أنا أرى مثلا كذا وكذا بالإجماع لا يؤخذ بقولهما ما دام اختلفا نعم إن الله كان عليما خبيرا والعلم تكلمنا عليه مرارا وتكرارا والخبير اسم من أسماء الله ومعناه المطلع على بواطن الأمور فالله عز وجل مطلع على بواطن الأمور وإذا كان الله عز وجل مطلع على بواطن الأمور هل تستحق الدرهم صدقة ما تستحق؟ لماذا لأن الله عز وجل يعلم بواطن الأمور وفي الحديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدق فأخفاه حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه هذا يدل على علو إيمانه لماذا لأنه أنفق وأسر بها لقوة إيمانه حيث يعلم أن الله عز وجل يعلم بها أما الآخر الذي لا بد أن يراه الناس وأن يعلم به الناس وأن يكتب في الصحف وأنه فعل أو فعل هذا من ضعف الإيمان وضعف الدين ولذلك الخبير العالم ببعض الأمور أيضا نستفيد فائدة من اسم الله الخبير أن يحذر الإنسان أن يوجد في قلبه أمراض قلوب من الحقد والحسد والتعلق بغير الله والرياء والنفاق وغيرها فإن الله عز وجل مطلع يخادعون الله وهو خادعهم قال الشوكاي رحمه الله وهو خادعهم لماذا؟ لأن المنافقين يخادعون الله المعروف أن الذي يخادع يخادع آخر لا يعلم هم يخادعون من, من يعلم بواطن الأمور ولذلك خداعهم يرجع على أنفسهم يخادعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون طيب من فوائد الآية وجوب عناية ولاه الأمور بالمجتمع وفيها أن المبعوثين حكمان وليس بوكيلين وفيها الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالما بأحوال من يحكم فيهم وأنا ما ذكرت هذا لأنه أمر معلوم يعني هل حكم اللي يرسله الحاكم من قبل الزوجة من قبل الزوجة لابد بد أن يكون أن يكون بالغا ورشيدا وعالما فهذه أمور أنا ما ذكرت بالشرح لأنه أمور يعني معروفة ما يمكن يأتون بإنسان عامي،, عامي أو بإنسان لا يعرف بمثل هذه الأمور فالحمد هذه أمور واضحة وفي الآية أهمية حسن النية في الحكم إنما يتقبل الله من المتقين وفيها أن النية الطيبة سبب لصلاح العمل ولذلك على الإنسان أن يعود نفسه النية شيخ الإسلام له كلمة جميلة يقول الله عز وجل يثيب على النية المجرد على العمل ولا يثيب على العمل المجرد على النية صح؟ صح أحيانًا النية الطيبة يثيب الله عز وجل عليها ليس كذلك والعمل عمل صلاته وزكاته وصيامه أو غير ذلك لكن مجرد على النية يثيب عليه لما يثيب ما يثيب ومن فض الayah إثبات صفتين العلم والخبرة ثم قال الله تعالى وأعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذل قربة واليتامى والمساكين إلى آخره يأمر الله عز وجل في هذه الآية بعبادته سبحانه وتعالى فقال واعبد الله وهذا أمر والأمر للوجوب ذي وجوب عبادة الله عز وجل أي اخضعوا وذلوا لله سبحانه وتعالى وأصل العبادة في لغة العرب الذل والخضوع وقيل للعبد عبد ذله وخضوعه لسيده فالعبادة الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة فلا تكفي المحبة دون الذل ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة لأن الإنسان إذا كان ذله متجرداً, متجردا عن محبة الله يبغض الذي هو يذل له ومن أبغض ربه هلك وإن كانت محبه, وإن كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن المحب الذي لا يداخله خوف يحمله الدلال على أن يسيء الأدب ويرتكب امورا لا ينبغي والله عز وجل لا يليق به شيء من ذلك ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله فالعبادة إذن تطلق على معنيين أحدهما التعبد يعني التذلل لله كما سبق وتطلق على المتعبد به فمن يعرف التعريف على الصلاة والزكاة والصيات اسم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة ذكرناه تطلق إذن على التعبد وتطلق على الأعمال المتعبد بها يأتي التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام في كتاب العبودية في أوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. وفي هذه الآية وجوب عبادة الله تبارك وتعالى قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وأول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقال تعالى فاسجدوا لله واعبدوا وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت وأمر الله عز وجل بعبادته حتى الموت فقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهي دعوة الرسل كما هو معلوم ولقد بعثنا في كل امه الرسوله ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال في وصف الملائكه وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون والانسان انما خلق في هذه الحياه لعباده الله هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطاني هربوا من عباده الله لا نريد عباده الله عز وجل انظر ماذا عبدوا عبدوا البقر وعبدوا الهوى وعبد النفس وعبد الدنيا الشيطان والإنسان كلما كان أقوى بعبودية الله عز وجل كان أعظم منزلة عند الله تبارك وتعالى فالله عز وجل كلما كان الإنسان عنده أعظم عبودية واخضع لله عز وجل كانت منزلته أعلى وتكلمنا في صورة البقرة عن العبودية وما يتعلق بها وأيضا في شرح كتاب التوحيد بل إن الباب الأول من كتاب التوحيد هو باب وجوب التوحيد وذكر المؤلف رحمه الله خمس آيات وبعض الأحديث وذكر منه حديث من معاذ الذي فيه ما هو أعظم حق الله أعظم حق لله ما هو العبودية فقد قال يا معاذ قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق الله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحديث مشهور وهو في الصحيحين ولا تشركوا به شيئا. نهي عن الشرك. وهو تحريم بالاتفاق. والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك قول ولا تشرك به شيئا نكر في سياق النهي فتعم أي لا تشرك به شيئا من الأشياء صغيرا كان أو كبيرا وفي قوله ولا تشرك به شيئا فيه أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد لأن الله لما أمر بالعبادة وعبد الله قال ولا تشرك به شيئا فلا بد من إثبات ونفي والشرك خطره عظيم أولا المشرك حرام عليه الجنة قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ثانيا الشرك محبط للأعمال قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكنن من الخاسرين ثالثا أعظم الظلم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم والظلم وضع الشيء في غير موضعه فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها وذلك أعظم الظلم لأن الظلم يولخه وسبق معنا أنه ينقسم كم قسم ثلاث اقسام أولا الشرك وهو أعظم الظلم كما قال إن الشرك لظلم عظيم قال ابن رجب فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه فوضع الأشياء في غير موضعها وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به, إنما أريد به المشركون كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون ثانيا ظلم العبد لنفسه بالمعاصي كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ما معنى ظالم لنفسه بالمعاصي الثالث ظلم العبد لغيره كما في الحديث قال الله تعالى إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وكذلك في حديث في حديث إن أموالكم وأموالك ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وكحديث الظلم ظلمات يوم القيامة هذه أنواع الظلم أيضا الشرك أعظم الذنوب قد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال العلماء فالشرك أعظم الذنوب وإنما ذلك لأمرين كان ذلك لأمرين الأمر الأول لأن مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره هذا اولا ثانيا ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء نعم فالشرك أعظم الذنوب أيضا المشرك أو لا يغفر الله لصاحبه إن مات من غير توبة قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما نعم ومن ومما يدل على أنه أعظم الذنوب كما قلنا أن تجعل الله ندا وهو خلقك حين سأله أي الذنب أعظم وجاء في الحديث نعم ومنها أنه أكبر الكبائر قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشاهدت الزور جاء في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم في الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور وقد أثنى طبعا وأيضا أن المشرك حلال حلال ماذا الدم والمال وقد أثنى الله عز وجل على الأنبياء بتوحيدهم وسلامتهم من الشرك قال الله تعالى إن إبراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون نعم والشرك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر ونريد أن نذكر قاعدة الآن كيف نعرف ان هذا أصغر وأكبر أو جاء في الحديث عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء رواه الإمام أحمد في مسنده فهذا الحديث يدل على أن الشرك انقسم إلى أكبر وأصغر طيب ولا, يفهم ولا يفهم أنه سمي أصغر لقلة أهميته لا بل هو أكبر الكبائر لكن سمي أصغر مقارنة بالشرك الأكبر فينبغي على الإنسان يحذر من الشرك الأكبر والشرك الأصغر وكلما كان الإنسان أبعد من الشرك وأعظم إخلاصا لله وعبودية لله كان أعظم منزلة عند الله عز وجل فلا يشرك لا شرك أكبر ولا شرك أصغر الشرك الأصغر حتى نعرف ما هو الشرك الأصغر هو جعل شيء من حقوق الله ك كالشرك الأكبر لكن لا يخرج به العبد من الملة هذا تعريف واحد مما قيل في تعريف الشرك الأصغر وقيل الشرك الأصغر كل وسيلة تكون ذريعة إلى الشرك الأكبر قاله السعدي وقيل كل شرك أو ما ثبت شرعا إطلاق اسم الشرك أو الكفر عليه وعلم من ادله أخرى عدم خروج صاحبه من الدين هذه ثلاث تعريفات للشرك الأصغر مضمونها أن ما ثبت أنه شرك لكن ثبت بأدلة أخرى أنه ليس من ليس من الشرك الأكبر ثبت بأدلة أخرى أنه ليس من الشرك الأكبر فهذا يسمى شرك أصغر اي فيه شرك أصغر كثير جدا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك طيب أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر النبي يخاطب من الصحابة فكيف فكيف بالذين يأتون من بعدهم؟ إذا الصحابة هم الصحابة يخاف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فإذن في الحديث هذا شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر وذلك من وجهين الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا الثاني أنه صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين فمن دونهم من باب أولى ففيه الخوف من الشرك الأصغر وفيه الخوف من الرياء وأنه أخوف ما يخاف على الصالحين لأن النفوس مجبولة على حب الرياسة والمنزل في قلوب الخلق إلا من سلمه الله عز وجل أيضا في هذا الحديث وإن كنا خرجنا الموضوع لكن للفائدة قال فسئل عنه فقال الرياء هذا من باب المثال لا من باب من يكمل الحصر هذا من باب المثال لا من باب الحصر هذا مثال الرياء ولا أنثلة كثيرة اذي الشرك الاصغر انواعه متعدده كالحلف بغير الله وانما اقتصر على الرياء لكثره وقوعه ومشقه دفعه هذا شرح مبسط لهذا الحديث العظيم الذي ذكره الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا وهذا هو الحق الثاني في الآية وهو حق الوالدين وقد عطفه الله الحقما على حقه لعظم حق الوالدين كما قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال ابن كثير ثم أوصى بالإحسان للوالدين فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين عبادته وبين الإحسان للوالدين قال الله تعالى أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وجاءت آيات كثيرة وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا طيب إذن فيه الإحسان إلى الوالدين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل أي الأعمال أفضل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين وجاء في حديث عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد وجاء أيضا في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال, ثم من قال, أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك والإحسان إليهما في حياتهما بالبر والطاعة والإكرام والتوقير والتواضع لهما بعد موتهما بالدعاء لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما والإحسان ضد الإساءة وهي أعظم جرما وترك الإحسان بدون إساءة أي ثلاث تحوال إساءة وإحسان ولا ولا إساءة ولا إحسان المطلوب ما هو الإحسان, الإحسان ومن الإحسان ألا يجاهد إلا بإذنهما كما سبق والمراد الجهاد النفل أما إذا كان فرض عين كما هو معلوم الفرض عين يجب وإبراهيم الخليل يخاطب أباه بلطف وإشفاق يعني أنظر إلى إحسان الأنبياء إلى الوالدين يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا والله عز وجل أثنى أثنى على يحيى ماذا قال وبرّا, وبراً بوالديه ولم يكن جبارا عصيا عيسى قال الله عز وجل أنه وبرّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا نأخذ بعض نماذج نماذج من سلف الأمة عن محمد بن منكدر أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه قومي ضعي قدمك على خدي وعن ابن عون أن, أن أمه نادته فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتقى رقبتين قال ابن جوزي بلغنا عن عمر بن ذر أنه لما مات ابنه قيل له كيف كان بره بك قال ما مشى معي نهارا إلا كان خلفي ولا ليلا إلا كان أمامي ولا رقد على سطح أنا تحت كان أبو هريرة إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على باب أمه فقال السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا وعن الزهري قال كان الحسن بن علي لا يأكل مع أمه وكان أبر الناس بها فقيل له في ذلك فقال أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله فأكون قد عققتها نكتفي بهذا يلخ ونكمل الآية وما يتعلق فيها من حقوق إن شاء الله في الدرس القادم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد كمان لو رأى يجب التطليق فعيز زوجه هل ترجع للقاضي الحكمان يحكمان فالقاضي يطبق ما يأمران به